وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ لَعُوسٌ مِّن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إِنَّ هَذَا إِلَّا مبين مُّبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يُبْعَثُ قَالَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَلْقَيْنَا نِعْمَةً أَبَدًا ذَرَّا هُنَا يَقُول انْ ذَهَبَ الشَّيْءاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقَهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ, يقولوا أن يقولوا لو انما اهوه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وك